اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك خميس مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإنني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما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 على أمر دينها ودنيها في البداية تصوروا معايا الفرحة التي كنت عليها يوم ما ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالالتزام أول يوم لبست في الحجاب أول يوم لبست في النقاب يوم ما ربنا سبحانه وتعالى استفاك علشان تبقي على هيئة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 وقفت ليه بعد كده هي بكده حست انها اخذت صك الامان لدخول جنة الرحمن ليه حركتها وحماسها بيفطر ليه لسنحلها كأنها ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم على ان سيدنا عثمان لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كان رد الفعل مختلف تماما قام الليل كله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 العلماء بيقولوا كده عايزة تعرفي انت مبتلا بمرض زي العجب ولا لا شوفي بتتقدمي ولا لا لو قفتي يبقى انت فرحتي بعملك انا كده كويسة هو ده اللي حصل بعض النقاب اللي حصل ايه ان انت اول ما تكبتت الصراعات الشديدة الاهل مش موافقين المجتمع اللي حواليك رافض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 ما يكونش لله ان انت لما ما للمتبرجة مش بتستشعر ان انت افضل الا بان ربنا تنزل عليك بالرحمة واصطفاك فبتحمد ربنا وبتقولي الحمد لله الذي عافاني مما بتلاكي به وفضلني على كثير من خلق تفضيلة لا انت بتنظرها على انها مين دي شوفوا بتعمل ايه اخاف ان يكون ولو زر انا بقولش ان انت بتقف كده تحتقر الناس اعوذ بالله احنا عارفين ان شاء الله ان الاخوات على خير باذن الله لكن انا بقول ممكن تكون ت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 اعملوا يا جماعة الكلام ده علشان نشوف احنا فين ما هو قالوا تفقد قلبك في ثلاث عند الصلاة وفي قراءة القرآن وعند الذكر فإن وجدت قلبك فالحمد لله وإن لم تجدي قلبك فلا تلومن إلا نفسك يبقى الإيمان لسه ما وصلش وبرضو احنا مهتمين بالظاهر طيب من الحاجات اللي احنا عايزين نحطها في الاستبيان احنا يسا منهم تفقد قلبك فين في الصلاة والقرآن والذكر القرآن بتختم القرآن في قدهه طب ومن جوه بقى وإحساسك بالآيات احنا لسا كنا بنقول هل وجل قلبك وأنت تقرأين مرة وردك؟ هل مرة وانت بتقري وردك الآية راح تخطى فيكي حسيتيها قلت امتى بقى؟ هنفذ أمر ربنا ده لما ربنا يقول لي وقرنا وأنا لسا برضه بتنطط واروح شمال ويمين ولسا شهوتي في الخروج مش أدرع حدها لما ربنا سبحانه وتعالى يوصف للدنيا بأنها متاع زائل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 استقبالك للمعلومة بيبقى عامل إزاي؟ تسمعي حديث زي كده تروح أحطى لنفسك ورد في الاستغفار والله ما يقلش في اليوم عن ألف مرة النبي بيقول لنا أكثرنا الاستغفار وما يعديش علي يوم من غير صدقة وصدقة دي تمثل من مثلا مالي جزء معين أحط عشرة في المية من مالي إن أنا لازم أتصدق به من غير ما أشوفه ليه؟ أتقي الناس النبي بيأمرني أن أكثر وأنا مطنشة أنا لما أطالع تراجم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 زي نفس الأمر. تطلع كده على تراجمهم مواضي إري تلاقي قاسم مشترك موضوع الصدق بالذات بالنسبة للنساء. فين ده؟ آخر مرة تصدقتي فيها إمتى؟ وتصدقتي بأديه؟ وكان الأمر عزيز على نفسك ولا كان أمر هين؟ ما هو ممكن أنا على حسب الطبقة الاجتماعية اللي أنا عايشة فيها؟ أنا ممكن بالنسبة لي 50 جنيه ولا تسوى؟ عادي خالص أنا ممكن 50 جنيه دي بديها بشيش. وعند واحدة تانية لا 50 جنيه ده مبلغ. وفي واحدة خمسمية جنيه وفي واحدة خمسين جنيه.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 نفسك هل أنت تتقي شح النفس؟ ألم يقل الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون مش عايزة تبقي من المفلحين فهل أنت سعيتي في أنك تزيلي عن نفسك المهلك الثاني مش عن المهلك الأول الإعجاب وقالنا الشح المطاع والثالث خالفتي هواك إمتى؟ كان نفسك قوي في حاجة؟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 النبي قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سطرة من الحلال لازم في حاجات أسبها من الحلال علشان ما أعيش في الشبه واعيش في المكروه وبالتالي في الحرام ما بيحصلش طالما أنا عندي القدرة المادية والامكانيات أعمل اللي أنا عايزه عايز أسألك هل صيامك بيحقق عندك ثمرة التقوى بتصوم اثنين وخمسة تلات من كل شهر الصيام ده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 ممكن تلبس النقاب عشان تتميز على البنات أنا قلت ان حصل الموقف ده قبل كده واحد الإخوة لما كان حد من أهله يعني لبس النقاب كان بيسعى أنه هي ما تلبسوش وليه يا ابني حرام عليك؟ قال لي شيخ أنت مش فاهم الوضع أن هي الشلة بتاعتها فيهم واحدة انتقبت فهي وهم عاديين عاديين بيسنوا عليها الخير يا أنها ربيد ما شفتيش الأخت فلانة ربنا كرامها اللي كانت كذا كذا كذا دي لبس نقاب دلوقتي فحست إن المنتقبة دي بيشار إليها بالبنان وإنها متميزة في الشلة فقالت لا تاني يوم كانت لبسة نقاب هنا الهدف كان إيه؟ هي لما تيجي تسأليها أنت لبست نقاب ليه؟ تقول لك والله كان نفس يلبس نقاب بقلي كتير قوي بتخدع نفسها هي لبسها عشان إيه؟ عشان التميز والتميز ده إحنا إيسا بنقول إنه صفة من صفات الكبر سفيان بن عيان كان يقول الأثر عنه في الحلية من رأى أنه خير من غيره فقد استكبر اللي حس بالمعنى ده.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 يبقى هو ده طريقي للجنة مش بقى قصة هو هيعمل معايا كده ليه هو بيمارس عليا رجلته هو متكبر كده ليه أنا مالي بهين أنت بتعاملي رب العالمين يبقى النية كانت فيها حاجة غلط يبقى أنت تجوزتي غلط يبقى أنت بتفكري في موضوع الزواج غلط يبقى أنت شايف الجواز هدف في حد ذاته والجواز مش هدف الجواز وسيلة المرضات الرب فلو ما حققش الهدف ما أنا ليه بعد كده أجي أبص ألاقي الأخ والأ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 احنا دايما بنمسك فين في الظواهر بنمسك في الحاجات اللي من بره العوارض ممكن واحدة تقول انا نفسي ابقى داعية النهاردة احنا عندنا عجز شديد في الاخوات اللي ممكن فعلا يبقى ليهم دور في الدعوة ومش لقيين حد يقوم بهذا الدور على الوجه الاتم اللي ب بطلب العلم العلم للعلم يعني والجانب التربوي رايح خالص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 عندنا نقص في هذا فتيج أنت تقولي أنا لها أنا لها جزاك الله خيرا بس عشان خطره هو ده السؤال أنت عايز تقفي على الثغرة دي ليه عايزه علشان تبقي لك صيت قال إبراهيم بن آدم ما صدق الله من أحب الشهر ما حبش إن أنا الناس تقول عليا أنا فلانة أو أنا المعلمة فلانة أنا شفت الواقع ده مع إخو أخوات أول ما ترملهم النية دي تقول له أنا مثلا أنا بعديك عشان يا أخي تبقى في مكاني ده في يوم من الأيام.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 هم كانت عندهم أهداف وفقدوا الوسائل فأعزهم الله إحنا عندنا وسائل وما عندناش أهداف فعشان كده خيبين إحنا في وقت ملاقات في بداية طلب العلم كنا بنروح نجيب الشرائط بتاعة مثلا الشيخ بن عثيمين نقعد نحفى عليها في البلد وتروح تستعير الشريط من مسجد وقال لك ما تسجلوش تكتبوك كلمة كلمة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 فهمتوا المعنى ده؟ طيب ايه الهدف؟ ايه الهدف اللي انت عايش عشانه؟ ده سؤال مهم اوي اوي اوي محتاجين فعلا على بسطه نفكر فيه كثير. انت عايش عشان ايه؟ انت فعلا عايش عشان تحقيق العبودية. انت ممكن دلوقتي تقولي لي طبعا وما خلقت الجن والانسة الا ليعبدون المعنى يتقلب اللسان بس بالله عليك هل انت تحقيقي قول الله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 أنت بتفتكري ربك قدي إيه في يومك بيجي على بالك كده لو قعدت بينك وبين نفسك باللعبك بتسرحي فيه يعني تعود كده يجي ربنا على قلبك تستشعري قربه فتخافي وتهادي بس أنت عرفها بصفات جماله وانت بتحبيه وبتتحبي تتقرب ليه عرفها بصفات الرحمة والعفو بصفة الود عرفاه حسيتي بالمعاني دي في حياتك كتير فعشان كده لما بيجي ذكره ذكر الحبيب ذكر الحبيب للمحبوب يعمل فيه يعني الواحد كده أنا دايما نقول للإخوة أبقى عارفه يمسك سماعة التليفون ويتكلم طالما بيبتسم قوي كده يبقى بيكلم مراته ذكر الحبيب بيخلي الواحد دايما يبقى فرحان كده ومبسوط ده بس أيام العقد بس <تصفيق>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 الشبهة بتقول ايه؟ العبودية تتنافى مع الحرية والقصة مش كده خالص القصة في الحالتين عبودية بس المرة دي دي عبودية لله والمرة التانية عبودية للهوى هي بتقول ايه؟ اللي أنا عايزة اللي يخطر على بالي مش مهم بقى ربنا يرضى ما يرضاش ما بلاش التحكمات والقيود دي عايزين ايه؟ نصلي خمس صلوات نصلي بس مش لازم يبقى كده سبوني براحتي طيب نقول لها الحرية بهذا المفهوم عبودية للهوى وربنا قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلة عرف يعني إيه اتخذ إلهه هواه قتادة كان يقول هو الذي كلما هوا شيئا نراكبه وكلما اشتهى شيئا أتاه بالله ده ما بيحصلش في وقعنا أنا نفسي في حاجة يبقى عاملها حتى العبادة بقت هوا حتى النقاب بقى هوا بهذا الاعتبار أنا عايز ده لو والله عايزاه بس عشان يرضي ربك أكيد ربنا سيصدقك من صدق الله صدقه يبقى القصة إيه؟ قصة عبودية هوى واللي بتقول كده دي حال المنتكسة قلبا ما في انتكاستين في انتكاست ظاهري اللي هو كان بيصلي وساب الصلاة اللي كان بيحضر دروسه بطل دروس اللي كان بيقرأ قرآن ومقاش يقرأ قرآن حاجات ظاهرة وفي انتكاست باطني اللي هو بيعمل الأعمال دي بس كان بيحس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 سفيان الثوري قال منعت قيام الليل ثمانين ليلة ذلك بأني مررت على رجل فقلت في نفسي هذا مرائي اتمنعت بها ثمانين ليلة وما البقى الباي بتاعنا باي أما للقلب تعب ليه اتحطت فيه النقطة السودة الشاهد النبي ألف الآخر والآخر اللي هو صاحب هذا القلب قلبه ايه أسود مرباد متغير كده للون الرمادي كالكوز مجخيعة عامل زي الكوز المنكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء يبقى تعرفي على طول لما تيجي الكلمات دي يبقى دي حالة وحدة انتكس قلبها أولا أنا بقى من أعرف أنه حينتكس ولا لا أول ما يبتدي يقول لي الإخوة دول كلهم حشين والأخوات دول كلهم بينهم وبين بعض يا ستير تعال أشوف بيتكلموا على بعض إزاي في غيبتهم وكل واحدة شيلة من التانية وعملة نفسها قدامها مش عارفة إيه ماشي ممكن يكون الواقع ده في حاجات لا يخلو منها مجتمع بس هي المشكلة أنه لما بيبص على الجانب الأسود دائما ده دا معناه هو في الآخر خالص حينتكس حيقع. لأنه خلاص بيقول لك قادي الناس الكويسين اللي أنت بيقول عليهم كويسين دول فيهم وفيهم فيسيب الدين خالص أشرب من هوا يبقى اللي بتقول أنا عايزة أبقى حرة ده شبهة أساسها انتكاسة القلب من ناحية وعبودية الهوى من ناحية وهذا ليس معنى العبودية اللي احنا بنتكلم عليه العبودية لله تحقيق المعاني دي اللي هي الذل التام لله الحب التام لله كل أعمالي بوظفها إن أنا أبقى أكثر ذلا لله حقولك تربية الرب إحنا عم نتكلم دي دروس تربية تربية الرب دي أعظم تربية أنا ممكن أدكي من هنا للصبح دروس وفهمك آفات النفوس وأمراض القلوب وانت في سكة تانية وربنا يريد بك الخير بس انتي مش عايزة تتطعضي والسعيد من وعظة بغيره انت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 التغيان ده اللي هو ممكن يبتلى بأي واحد مننا يبقى صورة زي صورة فرعون بس واخد منه حتى يعني وهو أمتى الإنسان بيضغه لما يبي عن الله؟ قال لا إن الإنسان لا يضغه أرأوا استغنى نزلت دي؟ في سورة يا جماعة في سورة العلق اللي هي سورة إقرأ يعني من الأول خالص نزلت الآيات دي علشان تنبهنا للمعنى الخطير ده إن أخطر حاجة تعوق الإنسان عن ربنا تغيا نفسه ومتى بيضغه لما لا يفتقر إلى الله.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 لان انا دايما بقول ان الافاف على نوعين اافة عام زي الواحد ما يكون عنده مثلا شارب كباية شاي مثلا او عصير او اي شيء فلسه فيه بقايا بيعملوا ايه عشان ينظفوه بيحطوه تحت الحنفية صح ينزلوا المية عليه يطلع بقايا العصير ده صح كده يبقى طلعت الاثار فدي حاجة خفيفة تتشال لو حطيتها تحت الحنفية دي الحنفية اللي انت حطها دلوقتي اللي هي ايه العلم اللي انت على تنزليه قرأة عليه لكن في حاجة بالظبط كده لو احنا سدنا كوباية الشاي دي شوية او كوباية العصير دي وقت شوية لغاية ما البقاية دي مسكت قوي في كوباية تيجي تنزلي عليها المية مسك انزل عليها مية تاني مفيش فيش ده انا لازم بقى اجيب سلك واجيب مش عارف ايه واستخدم منظفات علشان خاطر يطلع المعنى ده هو ده بالظبط فانت أعدا تحط في قلبك علم علم علم وكلام جميل وحاجة طيبة قوي محدش حدش أي مشكلة فيها لكن للأسف الشديد على قلب تعبان إل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 الناس بتنفع عن المقيت يعني اللي بيوقت الأشياء لا المقيت من القوت القوت ده كأنه بالضبط كده اللي بيأكلك ويشربك مش بيأكلك ويشربك الأكل والشراب الحسيين بس والمعنوي كمان فمن غير المقيت قلبك ما يحيش بتحس كده في حية قيوم المعاني دي بتتعبدي ربنا باسمه الشكور انه زي ما ابن القيم بيقول نقلع عن شيخ الإسلام إذا لم تجد بعد العبادة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 اكتبي بقى المعاني التربوية دي وتدرسيها مش مهم ان شاء الله تاخدي الاسم في اسبوع بس المهم يدخل قلبك عرفنا عايزين علم نافع حقيقي فعشان كده انا ركزت في قصة العلم قوي على معرفة الله سبحانه وتعالى باقي الكلام اللي احنا قلنا انه فعلم انه إله إله لله ونتعلم عقيدة طبعا احط نفسي في مقرأة واحسن القراءة طبعا وان انا اتعلم الفقه الضروري الاخوات لغاية النهاردة لسه أحكام في في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 ناخد خطوات عملية ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في المدثر ايه يا أيها المدثر يعني ايه المدثر عارفه قصة القصه انه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال دثروني دثروني دثروني غطوني غطوني صح طب انا عايزك تتاملي كده ما يقولوش ليه يا أيها النبي طب ما يقولوش ليه يا محمد حتى يبقى الكلام كده صريح ما يقولوش ليه باي معنى اخر ليه يقول له يا أيها المدثر انت بتتغطى عشان تحتمي من إيه أنت بتتغطى عشان تستدفئ من إيه؟ عارف الكلمة دي أنا بقولها كتير أو في المحاضرات الحنان والأمان عند الرحيم الرحمن الدفء كله عندي مين؟ عندي بيقوله كده يا أيها المدثر عارفة تاخدي فيها معنى جميل قوي أنا بعلمك إزاي حتى تدفع مع القرآن لأن ده يحقق العبودية يا أيها المدثر تستشعري كده وانت بتقريها إن أنا رمية حملي عليه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 عايزة تخش تنامي وتعبانة قوي بس في ورد قيام في رب نزل الآن في الثلث الأخير من الليل وبيقول لك عايزة هل تريد شيئا عايزة تتوبي عايزة تستغفري عايزة أي حاجة يا بتصوري كده لو حبيب قوي ليكي ورفع صامعة التلفون بيقول لك حاجة زي كده مش عايزة مني أي حاجة حتى ردي أجيبي يتقول له كفاية أنت مكفيني من كل حاجة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 بقوا أحب إليك من أهلك إخواننا أحب إلينا من أهلنا إخواننا يذكروننا الجنة وأهلنا يذكروننا الدنيا بقى كده بتحب المرء لا تحبه إلا لله ولا للمصالح التالتة دي هي دي اللي أنا توقفت عندها قوي بتتفكري في بعض الذنوب وفي بعض الأشياء اللي أنت عارفة أنها غلط ولسه مش أدري بطليها.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 والرجزة فهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر ومحتاجين صبر ان هو ده يكون الدعامة الأساسية اللي أبني عليها العلم والعمل تيجي بقى المزمل تحط أربع حاجات هو ده البرنامج العملي اللي إحنا عايزين نتفق عليه النهاردة دي الوقفة اللي إحنا عايزين نحقق بها العبودية عمليا. المزمل قالت أربع حاجات قالت إيه؟ قالت قم إلا قليلة أدي واحد، أدي قيام الليل. قالت وردت للقرآن ترتيلة، أدي اتنين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 وأنا عايز قيام مش اللي هو ورد بتأديه وخلاص أنا عايز قيام تنقطعي فيه لله تحصي فيه بعنى التبتل برضو تقفلي عن نفسك خالية بينك وبين الله أنا مش عايزك تحسي بيه تقولي أنا قمت الليلة النهاردة بجزء أو النهاردة أنا قمت بنص ساعة أو ساعة أنا عايزك تدخلي كده تقضي وقت جميل في مناجات ربك كل حاجة تتزاح من ذهنك ما يبقاش قدامي غير ربنا تقولي الآية مرة واثنين وتلاتة وعشرة احفريها في قلبك آية تكوني قلتيها مثلا في الورد احفظيها وقوليها مش حفظها وقوليها من المصحف بس تقعد تكرريها على قلبك حس يا قلب بقى حس قد إيه ربنا عظيم وجليل وكبير ومتعال وربنا شكور وحميد وعفو وتواب حس يا قلب بقى من ربنا عشان فعلا جوايا حس بالمعاني دي أمسك آية وحفرها في قلبي ينفع نعمل كده؟ ناخد أي ورد بس المهم انك بتصلي الليل بهذه النية طهارة القلب والأمر الثاني إني أحفر معاني الإيمان جواه معرفة الرب ومحبة الرب ماشي؟ كل واحد بقول اللي بيحس بيه أنا مش عايز أملي عليكي حاجات عشان أنا عايزك انت تحسي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 إراية توصل جوه قلبك ورطل القرآن ترتيلا عايز ذكر ذكر على لسانك لغاية ما تبقي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اللي سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة وانت أعدى دلوقتي وتسمعيني ليه لسانك مش شغال ليه زهد في الخير انت مش فهم يعني سبحان الله وبحمده دي نخلة في الجنة ده نخلة الجنة ده الساق بتاعه من ذهب يعني حاجة عظيمة وجميلة وانتي هتتحصري قوي لما تبص تلاقي جنان الصالحين مليئة بالخيرات وانتي الجنة بتاعتك يا رب بس ان شاء الله كلنا يا رب نكون من أهل الجنة وما نبقاش عندنا الدنيا دي ان احنا كل واحد يقول يا عم ادخل الجنة وخلاص ما هو بعد كده هتتحصري هتقول يا كانت ثانية ثانية هاول بيها سبحان الله وبحمده كان زماني دلوقتي مستمتعة بالجمال والقير ده لانتي زهدف ده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 فاحنا عايزين نجدد إيماننا ونجدد التزامنا فنعمل ايه؟ عايزين نورد استغفار كبير. ينفع لو انتوا بقى بجد أخواتكم بمعنى الكلمة وفعلا واخدين الموضوع بجد يبقى بقى أوراد حقيقية أنا مش مهم العدد. احنا لسا قيلين. العدد ده من باب التربية من باب ان انت بتقهاري نفسك على حاجة. علشان الناس على ثلاثة أنواع منهم المغبون والملعون والفائز المرحوم الفائز المرحوم ده بيعمل اي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 وأفضل الصيغ فيها إن أنت تجمع فيها ما بين الصلاة والتسليم ممكن تقول لله ما صلي وسلم وبارك على نبينا محمد مثلا عشان قالوا إن ربنا قال صلوا عليه وسلموا تسليمها يبقى لما تجتمع الصلاة والتسليم أعظم من الصلاة فقط ننوع ما بين الصيغ ما دقاش صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وخلاص لعددات شغالون بس لا أنا عايز أحس قلنا سبحان الله وبحمد يدي الحبيبة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 ما تستهونيش قاعدة مهمة قوي في التربية لا تحقيرن من المعروف شيئا يعني هي دي اللي هتخلص المشكلة اه والله هي دي اللي ممكن تخلص المشكلة انت مش دارية انا والله ساعات الواحد كده بيلاحظ من نفسه مثلا ممكن اروح اخد بعضي واروح في زيارة لأحد مشايخنا ارجع بقلب ليس بالقلب الذي ذهبت به واخد فيها نية رؤية الصالحين السلف يقوله ايه كنت اذا وجدت في قلبي قسوة نظرت الى وجه محمد بن واسع يعني هي دي اللي تخلص المشكلة آه والله بتصعب بتخلص المشكلة وتلاقي الواحد بعد كده بقى عنده نشاط كده وفي وقت تاني أقول ما بينفعش معاي أنا إلا ألف استغفار مثلا أنت يمكن ينفع معاك مية يمكن ينفع معاك عشرة أنا بقول كل واحد هو أحوال قلبه طالع تشتغلي عليه تلاقي أصر اختلف فوقي بقى كده وبقى عندك نشاط وعاجزة تشتغلي تاني وربنا يبارك لك في وقتك ويعصمك من الفتن ويباعد عنك كل المشاكل اللي أنت عايشها النهاردة واللي أنت حطها شماعة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 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استغفار تسبيح تحميد أذكر صباح ومساء مفيش أخت ما تقولش الأذكر الصباح والمساء ما تبقاش أخت ما تبقاش أخت اللي ما تحفظي أقل حاجة المفروض يعني خمس تجزئة أخت في أول سنة سنتين أنتي لسه بتعمله خمس تجزئة تحفظيهم ده أقل حاجة وما تبقاش أخت اللي ما بتقولش الأذكر أنا نفسي نبقى في وقت زي كده لما نيجي مثلا قبل المغرب ولا والحاجة يبقى دايما كده لا يا خلاص إحنا دلوقتي مفيش اتصالات قبل المغرب بربع ساعة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 استشعر ظلمة القبر أيوة ما هو تذكر الأخيرة دي هي اللي حديحي القلب إن القبر هيبقى هو ده بيتك اللي هتعوض فيه متر في متر ما تغطريش أنت سكنة فين ولا أنت مين ولا أنت عندك إيه كل ده رايح وزايل الواحد لما بيقفوا قدام القبر ويبص كده ويكون لسه مثلا نفسه تهفوا إلى أي شيء من الدنيا يقول إيه ده؟ كثير من الإخوة يبقى عاد واقف معايا ويكون مثلاً أحب أجيب عربية جديدة ولا مثلاً لسه بيجهز بيته ولا بتاعه يقف يقول لي وأنا طاحن نفسي في كل ده وكل ده في الأخير خال زائل أنا ما عملتش للحظة دي ليه والكلام ده ما حدش بحب يسمعه طب وانت مش عايز تسمعي ليه مش هي دي الحقيقة ان دي أخرتها هي دي أخرتها أنا بقف على عقبة مع الإخوة وأقول لهم يمكن يتندلو بس النبي وقف قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا بس أخرتها كده والله مش عازة لي تحس بالمعنى ده.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 لمستشفى. ماشي تروح مستشفى عشان تعود مريض وفي نفس الوقت تحيي قلبها من عاد مريضا خاض في رحمة الله جميل الخروجة الثانية خروجة ملجأ خروجة الملجأ دي علشان نطبق حديث اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح على رأس اليتيم واطعمهم من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك عشان عليك قصة القلب ماشي تروح وتعودوا مع الاطفال الصغيرين وتلعبوهم وتأكلوهم وتقضوا معهم وقت طيب وتستنزلوا بها الرحمات الخروجة الثالثة دي للمساكين تروح في أي مكان معين يكون برضو بالضوابط يكون مكان مناسب ان انتوا تبقوا راحين فيه وتتصدقوا ابن عمر ما كانش يأكل إلا مع الغلابة ويقول إن الله عند المنكسرة قلوبهم بهم الغلابة دول ربنا بيتنزل عليهم بالرحمات فروح وعد معهم واكسر الكبر من نفسه أعمل حاجة كده أعدة المساكين السعي في قضاء حوائج المسلمين الإنفاق في سبيل الله سواء في الأمور الدعوية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 وخمسة مش ملتزمات هي في النقه حاجة مختلفة هي فهمة ان وراها واجب خادت الخمسة مش ملتزمات وراح تجمد ديارهم كتب وشرايط حطة في شنطتها جاهزا فهمة هي تعمل ايه فهي بعتلت بتشتكي يعني بتقولي المفروض احنا عايزين نبقى فيه شغل اكتر ونبقى فيه كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. انا توقفت عند معنى واحد بصوا رد الفعل احنا كنا عاملين محاضرة ماذا بعد رمضان اتصلت بي بيستشتكي نفسها يا شيخ أنا وردي قل ليه؟ بتعملي ايه؟ أنا بقيت اختم القرآن كل أربعة وكنت بختم كل ثلاثة اختمها رمضان هاي في قام رمضان في ناس ب... رد الفعل مختلف اللي التكلم عليها دي أخت زيك زيها ويمكن عندها مشاغل أكتر منك شيلة قضية مش شيلة هم نفسها قد أهمتهم أنفسهم دي صفات أهل النفاق اللي يبقى عايش لنفسه عايش لأهدافه الشخصية إنما لأ أنا شيل هم اسمه دعوة اسمه دين ربنا دي شيلة هم وأنا عايزك تشيل الهم ده ولو شلتيه ربنا سبحانه وتعالى شكور زي ما قلنا هو ده يا أختي اللي حقق معنى العبودية الحق قد بصرتك بالطريق ووضحت لك الغاية والوسيلة وبقي العمل فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكلام